وما قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قد أوحي لَهُ حَقُّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمْعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ طَيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ويلها ويل <سؤال> صور فسيقام من في السماوات ومن في الارض الا من شأ اطت الارض بنور ربها ووضع الكتاب واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب اجي وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فُتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم يتلون عليكم ايات ربكم ويعذروه لقاء وينذرونكم لقاء يومكم هذا وشيق الذين كفروا إذن نَمَزُ نَرَب حَتَّى إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مُوسَى مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ قم هذا قالوا بلا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين اللهم صل <تصفيق> الله على <تصفيق> محمد طويل دخول اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب طيل دخوله ابواب جثا من خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَسَنَتْ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَالسِّيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمُ الْخَزَنَةُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا نشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحِي